ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م و ي ل ل ل م ط ف ف ي ن ا للعلوم ذ إذا ي ن ا ا ك ت و ا الاسلاميه وزنوهم و ن أولئك م موسوعه ا ل ن ا س ل ر ب ا ل ع ا ل م ي ن ك ل ا كتاب ا إن ل ف ج ا ر ل ف ي سجين و م ا أ د ر ا ك م ا س ج ي ن ك ت ا ب م ر ق و م و ي ل يومئذ ل ل م ك ذ ب ي ن الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إ ل ا كل معتد أ ث ي م إ ذ ا تتلى عليه آ ي ا ت ن ا قال اساطير ا ل أ و ل ي ن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إن موسوعه م ا ل ن ه م ل ص ا ل ا ل ج ح ي م ثم ي ق ا ل ه ذ ا ا ل ذ ي ك ن ت م ب ه تكذبون ك ل ا إن ك ت ا ب ا ل أ ب ر ا ر ل ف ي ع ل ي ن وما أ د ر ا ك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نضره النعيم يسقون من وحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إ ن الذين أ ج ر م و ا كانوا من الذين آ م ن و ا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا إ ل ى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آ م ن و ا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون